وإما نرينك بعض الذين عذهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معك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 كتاب أَزَلناهُ إلَكَ للتُخردًا النَّاسَمِنَ الظلمات إلَ النُودِ بِإِذْنِ رَبِّهم إلىى صاطِ العزيز الحميد ال اللهِ الذي لَ مَا في السمواتِ وَما في الأرض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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٍّا فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالَاوا إن أَتُم إِللاا بَشَرُم مِثْناَا تُريدونَأَ تَصُدّونَ عَمَّ كانَ يَعَبُدُ آبَ أُناَا فَأتَُ بِسُ الْفَانِم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 يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ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 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَذَا الله لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن نَّصِيرٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدًا حَقًّا وَوَعَ فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن بعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم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 فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلَ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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن زرزيتي ربنا وتقبل دعاء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 وَقَذَّ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ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 قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للنار وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامْرَى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 لَقالوا إَِّمَا سُكِرَة أَبَ صَارُ نَابَ النَحْنُ قَوْمُم مَسحُورون وَلَ قَذَجَ عَنافِي السَّمِبُرُوجَ وَزَيًَا النَّهٍَ النَّظِرين وَحَفِ النَّهَا مِنْ كُلِّ شَيفَانِ الرَّجِيم. إِللاا مَنْتََقَ السَّمع فَأَتْ بَعهُ شِهابُ مُبين وَالْأَرربَ مَ دَذَنَاهَا وَأَلقَنَ فيِيهَا رواسِيَ وَأَن بَتْنَافِيهَا مِن كلُِّ شيءَيئ مَوزُون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 وَأَرْسَلْنَا الْزِيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ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 لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُذْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ